فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتمهم فشد الوثاق فشد الوثاق فإنما منن بعد وإما فداءا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن منهم ولكن ليبل بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم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 وعمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من خمر لذة للشربين وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفو ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم.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 ولو نشاء لرأناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَّ الرسول من بعد ما تبيَّن لهم الهدايَ يضر الله شيئاً ليَضر الله شيئاً وسَيُحْبِط أَعْمَالَهُمْ يَا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفروا فليغفر الله لهم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمُ التَّبَخُّلُ وَيُخْرِجَ عَلَيْكُمُ الْأَضْغَانَ هَلْ أَنْتُمْ ها دعون لتفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.